بسم الله الرحمن الرحيم اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ دِينِكُمْ وَدِينِ مَنْ تَبِعَكُمْ وَرَبِّ بَيْتِكُمْ وَرَبِّ آمَنَتِكُمْ وَرَبِّ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ مَا يَجِدُونَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا مَا لَدَيْنَا وَقَدْ فَصَّلْنَا فَلَا يَذَرُونَ سِوَاهُ فَتَتَلَبَّسُ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ يَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَخَلُوهَا دُخُولَ مَلِكٍ تَنَزَّلَ وَقَصَصَ أَصْحَابَهُمْ فَكَانَ سَكَانُهُ قَوَّامٌ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ لِكَيْرِ انْهَوُا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَأَهْمَ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَقَدَرْنَا أَبْخَهُمْ جَمِيعًا مَاتَ عَلَى مِلَّتِهِ وَعَصَوْهُ وَمَنْ طَلَحَ إِلَّا إِنَّ أَزْوَاجَهُ مَوْعِدُهُم يَأْتِيهِ انسان عديم الحسين و فيه السوءان ومن في يومئذ فانقدره وذلك هو الفوز العظيم يَا مَنْ تَعَالَى لَا دُونَ لَنَقْطِهِ أَكْبَرُ مِنْ نَقْطِهِ أَنَّهُ بِتُسْتَعبَدُ مِنْ الإِيمَانِ فَتَسْكُنُ رَبَّنَا أَنْتَ نَسْتَنْتِ وَأَحْيَيْتَ نَسْمَتَيْنِ فَأَخْرَجْتَ مَا فِي بُطُونِنَا فَاعْتَرَفْنَا بِذَنبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ رَبِّنَا تَقْدِيرٌ ۚ يَا لَكُمْ مِنْ أَنَّهُ إِلَىٰ دَعْوَةِ رَبِّهِ كَفُرٍّ وَإِنَّ مِسْرَةَ دُونَ تُؤْمِنَا وَالْحُكْمُ لِلَّهِ يُنَزِّلُ رَبُّكُمْ آيَاتٍ وَلَذِكْرٌ لَّكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يُذَكِّرُ إِلَّا مَن يَخْشَىٰ تَجَهُُّهُنَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَفِي عَرْشِهِ دَرَجَاتُ النُّورِ يُغْنِي عَن أَمْرِهِ عَلَى مَنْ لا يظلمن الله احدا ان الله سليم حكما وان لله يوم الازفه ان سولبوا عناد رسو ما الظالم من صنم ولا شقيم يَا أَنَّ الْمُخَافَةَ إِنَّ سَيَأْتِي وَمَا تَخْفِي السُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَجْهَلُونَ وَمِنْ لَا يَقْدِرُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ دَوَلَهُ يَسِيرُ فِي أَرْضِ فَانُورٍ حَيْثُ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا قَدْ هِيَ كَانُوا هُمْ أَشَدُّهُمْ قُوَّةً وَعَظَارَ فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِنِقْمَتِهِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن مَّنصَرٍ يَالِإِذَا انْهَلَّتْ لَهُ الْكَانَتْ تَأْتِي مِنْ رُسُلِهِمْ بِدَنِيَّةٍ فَفَتَرُوا فَأَخَذَهُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوْمٌ شَدِيدُ الْعَقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَشِعْرٍ مُبِينٍ يَا مُنْهَمَهَ لَنَا وَقَارُونَ فَقَالَ لَهُ تَحَرُّ مِنْ مَالِكَ كَلاَ مَا لَدَيَّ خَيْرٌ مِنْ سَيَدُلُّكَ فِينَا إِلَّا فِي الْعُلَى وَقَالَ فَالَّذِينَ جَرَوْا مِنَ الْأَخْطَاءِ وَنَدَمُوا رَبُّهُمْ إِنَّهُ أَخَافُ أَن يَبْذُلَ رَبُّكُمْ أَوْ أَنْ يُغْرِقَكُمْ أَوْ يُصِيبَكُمْ بِسُقْمٍ وَقَالُوا مَنَاعِثُ الْعَرَبِ وَرَبُّكُم مِّن كُلِّ مُتَشَدِّدٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الْعَرَبُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رجلاً أن يقول ربي الله الَّذِينَ يُذَكِّرُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِنْ يَتَّقِ صَالِحًا ۚ نُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَأْجُجُ لَكُم مِّن في يا كُلِّ يَمِينٍ نُّعَلِّمُكُمُ الْأَرْضَ كَمَن لَّمْ يَعْلَمْ كَرَمَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا مَا تَرَوْنَ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا تَبِينُ الرُّشْدُ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ لَيُمِنَ الْأَحْزَابُ لاد بعمري عاد وثمود والذين من بعدهم وما الله بهم من نذير ويا قوم ان اقف عليكم يوما السلام لَوْ مَنَّ اللَّهُ وَلَوْ نِعْمَ دِينًا لَّانَكُنَّا مِنَ ومن اللَّهِ لَنَعْرِفُ وَمَن مِنَ الظُّلُمَاتِ لَا مُصَنَّعَ لَهَا وَلَقَدْ جَاءَتْ مُوسَىٰ سِنِينَ قَبْلُ بِدَلِيلٍ مُبِينٍ فَاسْتَكِينَ مِنَ الذَّكَرِ حتى اذا هل كنت من يدعوا اللهم دعني نرسلنا كذلك بالله ما نعبده ونشرك نكرم الذين يجادلونك بِغَيْرِ نَقْضٍ كَوْنُهُ مُنْذِرًا وَلَا يُعْذِبُهُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ وَقَدْ أُمِرُوا عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ تُطَالِسُ عَوْنًا يَا مَعْبُدُهُ فَرْحًا لَعَنٌ أَدْرُهُمْ أَسْبَابًا اكذاب السماوات فاقلع عن لا اله موسي وانني لا اظنهم كذبا وتذالك دين فرعون وعمله وقد عن السميع وما كان في العام الا تسبعا وقال الذين آمنوا ان قوم تبيعوني اذكم تبون الرشاد يا قوم انما هذه حياه الدنيا متاع وان من هي دار القرار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 فَيَوْمَ تَقُومُ النَّاسُ دَرَجًا حَسَبَ عَمَلِهِمْ وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قَالُوا انْتَظِرُوا وَقَدْ أَتَيْتُم مَكَانَ الظُّلُمَاتِ وَاحْدَهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا والله وان المسلمين هم اصحابنا فسبح بالقران اقول لكم واتوب ال ال الله ان الله غفور من رام الله نصنياتنا مكرن وحاق بالذعن صور العذاب ان ما يقرب على ما ودون وعسيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا الذعن اشد العذاب وَإِنْ يَتَّقِ حَانٌ لَنُسَيِّرَنَّهُ بِأَصْعَابٍ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلًّا لَمُتَّبِعًا فَهَلْ أُنْذِرُوا عَن نَّصِيبٍ مِّنَ الْعَذَابِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ قَبَلًا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَنَا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا لَنَا لَا نَعْبُدُ رَبًّا خَصَّ عَنَّا يَوْمًا لَعَنَ قَالُوا وَلَمْ تَكُن تَسْكُنُ رُكْنُكُمْ دِينًا قَالُوا بَلَى قَالُوا تَدْعُونَ وَمَا دُعَاءُ كَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَمَنْ حَشَرَ تِرْدٌ مَوَيْمِقٌ مِنَ الْأَشْيَادِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَحمَدٌ وَلَهُمُ النَّعْمَةُ وَلَهُمُ السُّؤُؤُ وَلَقَدْ أَهْلَمَا مُوسَى هُدًى وَأَوْرَثْنَا بَنِي وَلِكِرَالِ أُمَّ الْبَادِ تَسْبُلُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّوْفَ لَنُبَوِّئَنَّكُم بِحَمْدِ رَبِّكَ كَمَا يَجُلُّ لِدُورِهِ الله أساهم إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ يَصُدُّهُمْ عَنِ الْقُدُورِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَالْمَلَائِكَةِ أَكْبَرَ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا اسْتَوْعَاهُمْ وَالْبَقَرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا عِنْدَ الصَّالِحَاتِ وَلَا يُنْكِرُونَ قَالُوا فَإِنَّ مَنِ اسْتَغْفَرَاتِهِ اللَّهُ وَلَكِنْ أَدْرَنَا مَا لَا يُؤْمِنُ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ يُرُونَ عَن عَيْنَابٍ فَيَدْخُلُونَ كَمِنْ مَآخِرِهِ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لِكُلٍّ مِّنَ الْمَيْنَةِ سُكْنَى لَهَا رَغَدًا تِنَمَّى الَّذِي قَضَى عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لا إله إلا هو ربك القاهر كل شيء لا إله إلا هو فإنه ما تخفون تجدن الخير وكل بآيات الله محقود اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا قولوا ان لا اله الا هو سبحانه من له الذين الحمد لله رب العالمين في هو الذي خلقكم ثم منكم ثم على خلقكم ثم يخرجكم طيبا اذ تبلغون اسندكم ثم ملكتكم شيئا وَمِنْ ثَمَّ نَسْتَوْسِيْنُ قَبْلُ وَلَسَدِيرُ أَجَلٌ مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَمَّا أم الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُطَمْئِنُّونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أُرْسِلْنَا فِيهِ إِنَّ اعْنَاتٍ وَالسَّلَامُ حَمْدًا إِنَّ حَنِيمَةً مّن مَّا نَزَّلَ وَمَن لَّهُ لَنُم أَوْلَاكُمْ تَشْرِكُونَ فَكُلَتِ الْأَرْضُ بِغَيْرِ حَمْدٍ وَبِمَا كُنْتُمْ تَنْهَوْنَهُ وَدَخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ يَنقَالُونَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ تَظُنُّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ أَكْذَبَ فإِنَّ مَن يَرَى مِنكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعْبُدُ أَوْ نَتَّخِذُ يَدًا فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ طَفِسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نقصص عليك مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هَٰؤُلَاءِ مَا الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِبَاسٌ تَتَّخِذُونَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِيهَا سُجُورٌ عَلَيْهَا وَعَلَى الْأَسْبَابِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ في أَحَدٌ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ كَمَعَاقِبَةِ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ أَسْقَطَ بِقُوَّتِهِ وَآتَاهَا مِنَ الْأَرْضِ سَمَاءً عُمْرًا عَمَّا تُمُكِّنُ يَكْتُبُ فَلَنَا مَا آتَى وَاسْمَرَّتْ مِنَ الْبَيْنَاتِ فَرُكُبُ مَا عِنْدَنَا نَرْعَى قَوْمَنَا لَا تَسْمَعُهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَن نَّرَىٰ إِلَّا الظَّالِمِينَ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَبْرَهُ قد طلت في قد خلصني عبادي وقضى هنالك الشكرو